فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ما هاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا.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 الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم انقكم ومن اسفل منكم واذغاۃ الابصار واذغاۃ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله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 وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ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 ولا يأتون البأس إلا قليلاً أشحَّةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم يفرون إليك رأيتهم يفرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك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 ودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 تُنّت رِدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا وإن كنتُنّ تردن الله ورسوله والدار فَإِنَّ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ظلا لمبينا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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 ازواجهم وما ملكت ايمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي كَم من تشاء ومن بتعيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر وَلَا ولا يحزن ويرضين, ويرضين بِمَا بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إنا هو لكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبان ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم نمن جلابي ذلك أدنى أن يعرفن فَلَا أي وكان الله غفورا رحيما لئن لم يته المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون, والمرجفون في المدينة لنغرينك في بهم, بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو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 طعن أسادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرؤه الله مما قالوا